ديني فيه أدبٌ وأخلاق من كل شر أو ظلم فيه انعتا لو حسبتم أن القوة في التكبر والترهيب من أكير هذا درس في ديني <تصفيق> ديني فيه حلم وصبر وإصرار القوة في الحكمة وفي النقل للأفكار لو حسبتم أن استعباد العجوز بالصبر فيه قوة لكم بها Hacera yamzi liu qawim apahal al-Ashraar Kiy yablu qaayetahu yamzi yamlaahu al-Ashraar Wala adnu la yasmu illa d-Ishraar Mm -hmm. I'll stop